ان النذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا وطمأنوا بها رضوا um الذين آمنوا جِيرِي مِنْ تَحْتَهُ الْمُر في فِي جَنَّاتِ 중공 فيها سلام واخر دعوانا ولو يعجل الله للناس الشوى استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاء وَإِذَا مَسَّ الضُّرُّ إِنْسَانًا ۙ بِنَا دَائِنًا ۙ بِذِى انْقَاعِدًا أو, أَوْ قَائِمًا فلما كشفنا فَلَمَّا كَانَ شَفًا Cho an die عَيْنَاكُمْ كُخْنَايَ فِى الْأَرْضِ مِنْ بَطٍّ ذِكْنِ مِنَّا وَرَكَ